يسألونك عن الآفال قل الآفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذات تليت عليهم آياته وإذات ليت عليهم آياته زادتهم إيمانه وعلى ربهم يتوكلون.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 الذي يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تؤلهم الأدبار وَمَن يُؤلِّم يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ أَوْ مُتَحِيزًا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 وأن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خصوا واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وان يدكم بنصره ورزقكم, ورزقكم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 حجارة من السماء أوئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون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 إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِنَّ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَتَيْنِ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون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 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومربات الخيال ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى علم الله في قلوبكم خيراً إيه علم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم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 والذين آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله